لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماذ مشاء بلمين مناع من للخير معتد أثين عتل بعد ذلك زنين أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوب إنا بلغناهم كما النَّت إذ أَق سَم ل يَصْمَّها مُصحين وَلَا يَستسْنُون فَطَافَ لَهَا قائِفُ مِوبِّكَ وَهُمنائِمون فَأَصْحَت كَّرين فتنادوا مصبحين أن اردوا على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم وغدوا على حظ قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون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 عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِذُونَ كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون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 وَاشعَةَ أَدَ صارُوهم تَغْهَقُهُم زِلَّ وَقَدِ كَُوا يُذَونَ إلَ السّجود وَهُم سَالمونون فَزَرْن وَمَْ كَذبُ بِهذَ الحَذث سَلَتَدَرجهُ مِنْ حَثُ لَا يَعمون وَأَمْلِ لَهُم إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَم تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ أَمْ عِندَهُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مفهوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين